السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستعين بالله عز وجل ونختم في هذا المجلس دقية الدروس المتعلقة بكتاب الورقات الخاصة بأصول الفقه وكذلك بقية القواعد المتعلقة بمنظومة القواعد الفقهية للعلام عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله اخر شيء اخذناه في الورقات كان النسخ الاجماع يتبقى معنا امران اثنان وهم القياس وبعد ذلك ترتيب الادلة وهو من أهم مباحث علوم أصول الفقه. نتكلم عن القياس كلام موجز ومبسط فنقول القياس لغة هو التقدير لغة هو التقدير التقدير تقول قصت الثوب أي قدرته طيب وفي الاصطلاح ايه معنى الاصطلاح بقى يعني عند علماء الاصول نحن هنستخدم هذا المصطلح في دراستنا لهذا المبحث والقياس في الاصطلاح هو الحاق واقعة لم يرد النص في حكمه الحاق واقعة الحاق واقعة لم يرد النص في حكمه نعم، تلوم، كم تلقيشون؟ تلوم، الحاق واقعة لم يرد النص في حكمه، بواقعة ورد النص في حكمه. تاني، الحاق واقعة. لم يرد النص في حكمه بواقعة ورد النص في حكمه في الحكم الذي ورد به النص في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في العلة تاني يا اخوان انا معايا كذا الحاقوا واقعة لم يرد النص في حكمه بواقعة ورد النص في حكمه في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في العلة وللقياس أركان الركن الأول وهو الأصل ويسمى المقيس عليه وهي الواقعة التي ورد نص في حكمه يعني أركان القياس طبعا معنى كلمة أركان يعني إذا سقط ركن يبقى سقط الأمر من أوله وقلنا أن الركن يدخل في ماهية الشيء بعكس الشرط خارج عن ماهية الشيء أحسن الله لكم يبقى بناقول أركان القياس أول ركن المقيس عليه أو الأصل إما تسميه كده أو إما كده الأصل أو المقيس عليه وهو الواقع التي ورد النص في حكمه طيب الركن الثاني الفرع أو بنسميه المقيس وهي الواقعة التي لا نعلم حكمها ونريد أن نعرفه يعني واقعة حكمها مجهول وعاوزنا نعرفه بعد ذلك العلة العلة وهي الأمر الظاهر المنضبط الذي من أجله بني الحكم الشرعي عليه ولا بد أن تكون هذه العلة موجودة في الأصل وفي الفرع في الأصل وفي الفرع دي اركان القياس اركان القياس يبقى الاصل ها والفرع والعلة طبعا احنا قلنا في الاصل ايه لان ممكن تلاقي في بعض الكتب اركان القياس اربعه الحكم ال الركن الرابع يقولوا ايه حكم الاصل بس احنا هنا قلناه اللي ما قلناهوش ها الاصل اللي هو المقيس عليه الذي ورد ايه ورد النص في في حكمه يعني الحكم بتاعه ايه معلوم والفرع الحكم بتاعه مجهول في بين الأصل وبين الفرع علة ظاهرة في الأصل ومن أجلها بني الحكم وهذه العلة موجودة بنفسها في الفرع، ففي هذه الحالة بنقيس الفرع على الأصل والفرع يأخذ حكم الأصل ما الذي جعلنا نجعل الفرع يأخذ حكم الأصل تساول الوقعتين فين في علة الحكم تساو في علة الحكم وإحنا قلنا قبل ذلك أن الأحكام تدور مع علالها ولا مع حكمها مع علالها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد العل وجدت الحكم انتفت انتفى الحكم طيب إذا وجدت الحكم وانتفأ العلا الحكم يوجد ولا ينتفي ثاني وجدت الحكمة العلة. الحكم وانتفأ العلا الحكم ما له ينتفي لأن الإحكام تدور مع إيه؟ ما علا طيب دي أركان القياس شروط القياس الصحيح أول شرط أن يكون حكم الأصل الذي ورد به النص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع على خلاف ثانية خلنا أن يكون إيه حكم الإيه الأصل اللي هي الواقع اللي هنقص عليه ثابت بالكتاب والسنة طيب لو ثابت بالإجماع فيه خلاف بين أهل العلم والرادح يدوز فيه القياس ولكن احنا بنذكر الخلاف لأنه ورد في الكتب فلا بد أن إيه ألا نترك شيئا مما ذكره المتقدمون ده الشرط الأولين يا إخوان الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم محكم غير منسوخ. نعني بالحكم إيه؟ بقى؟ من يقول حكم؟ إيه؟ حكم الأصل يكون حكم إيه محكم غير إيه غير منسوخ لأنه مسوخ ما نفعش إن عليه أن يكون حكم الأصل محكم غير إيه غير منسوخ. أيضا أن يكون حكم الأصلي معلوم العلة أن يكون حكم الأصلي معلوم العلة معلوم ايه العلة الشرط الرابع أن يكون هناك نص لحكم الفرع أن يكون هناك نص لحكم الفرع يعني الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه ما يكونش له حكم فلو كان له حكم يبقى ما يفعش ما عليه بقى واضحك وانا دي طيب بعد ذلك ألا يصادم القياس نصا صحيحا ألا يصادم القياس نصا صحيحا بعد ذلك لا يجوز قياس على قياس بمعنى هي ديك موجودة في النقطة الثالثة بس العلماء بيفرضوها بالذكر قال لا يجوز قياس على قياس يعني ايه ان يكون حكم الاصل ثابت بالقياس فنقيس على مقيس ما ينفعش لابد ان نقيس على ايه على اصل ثابت بايه بكتاب أو سنة أو, إيه أو إجمع واضحة إخواننا الكلمتين دولة بتوع قياس دولة طيب بعد ذلك سنتكلم عن ترتيب الأدلة حد عاوز أي حاجة هم دول الكلمتين الموجود أنا كان بودي أتبحر في موضوع القياس ونتكلم عنه بالتفصيل وكان يخله تقريبا حوالي سبع محاضرات. ولكن يعني يكفي إن شاء الله ما ذكر وعلى وعد إن شاء الله نستفيض فيه أكثر من ذلك بس هم دولة المعلومات الموجودة في الورقات حد أوس حاجة فيهم رجعوا كده تاني نرجع مع بعض كده القياس لغة هو ايه التقدير طيب اصطلاحا الحاق واقعة لم يرد نص في حكمها بواقعة ورد النص في حكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في في العلة لتساوي الواقعتين في العلم بعد ذلك في عندنا اركان القياس اللي هو الاصل اللي هو المقيس عليه بعد ذلك الفرع اللي هو المقيس بعد ذلك ايه العله بعد ذلك الحكم الذي ورد به إيه؟ الذي ورد به النص طبعا معنى كلمة قياس صحيح بالشروط التي ذكرت طب قياس فاسد اختل شرط من الشروط اختل شرط ايه من الشروط اي شرط من هذه الشرط اختل نعرف ان القياس ايه فاسد فاذا كان القياس الأصل الحكم الحكمة المنسوخ فقياس فاسد الفرع له حكم ثابت فقياس ثابت فقياس فاسد القياس يعارض نصا فالقياس اعتبر ايه فاسد بعد ذلك سنتكلم عن ترتيب الادلة ترتيب الادلة اي عمود وده شيء في في الورقات ترتيب الادلة ترتيب الادلة ما المعني بترتيب الادلة الجواب الى تعارضت الادلة الشرعية في اثبات حكم لواقعة معينة فأي الادلة نقدم وايها نؤخر تاني ايه معنى ترتيب الادلة اذا تعارضت الادلة الشرعية في اذبات حكم معين فاي الادلة نقدم يعني هنقدم ايه على ايه معنى تخليكم معايا كده احنا تكلمنا عن الأدلة الشرعية التي من خلالها نستنبط الاحكام العملية الفقرية اللي هي يا الكتاب والسنة والاجماع والقياس من اللي احنا خدنا طيب هذه الاشياء الأربعة حدث تعارض فيما بينها في الظاهر في إذبات حكم معين طيب في هذه الحالة أي الأدلة نقدم هنشوف لسه ما فيها. أي الأدلة نقدم يبقى معنى كلمة ترتيب الأدلة إذا تعارضت الأدلة الشرعية في إذبات حكم معين فأي الأدلة نقدم على بعض اهتباه يا أخي الفاضل أول شيء إذا اتفقت الأدلة الشرعية على إثبات حكم فلا يعدل عن ذلك إذا اتفقت الأدلة على إثبات حكم فلا يعدل عن ذلك يعني إيه؟ الحكم هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس خلاص يستحيل أن نعدل عن هذا الحالة الثانية إذا انفرض أحدها بإثبات حكم دون معارضة من الباقي فيعمل به اذا فرض احدهما باذبات حكم دون معارضة من الباقي يعمل به مفهومة مفهومة يعني اين الحكم ثبت بالقياس وليس هناك معظم من الكتاب ولا من السنة ولا من اجمع نعمل ايه يؤخذ به يبقى انفرض احدهم اي واحد من الاربعه بحكم ولم يكن هناك معارضه من الباقي يعمل به ها لا معارضة بس اللي قايل ما لناش دعوه بقى دلوقتي الحاله الثالثة. اذا تعارضت Adillah وامكن الجمع نصار الى الجمع اذا تعارضت Adillah وامكن الجمع نصار الى الجمع خلاص بنجمع بنا الأدلة وزي ما قلنا قبل ذلك إعمال الدليلين خير منين من إلغاء أحدهم يعني لما نعمل بالأدلة كلها أفضل من نعمل بالواحد زيب زي البائي لأن هذا الذي تركناه في الأصل أن الله عز وجل أنزله لنعمل به فمسألة الترك ديك مسألة إيه يعني لا نلجأ إليها إلا في الضرورة الخصوة يبقى إذا تعارضت الأدلة وأمكن الجمع يصار إلى, إلى الجمع طيب الحالة كم؟ الرابعة إذا تعارضت الأدلة ولم يمكن الجمع يصار الى النسخ بشروطه تاني اخواننا كده اذا تعرضت ايه ولم يمكن ايه يصار الى ايه النسخ بشروط طيب نرجع بقى نسأل في اللي فات متى يصار الى النسخ وكيف نعرف النسخ خدناهم متى يصاروا الى النسخ اول شيء عند المخالفة أي التعارض عند ايه المخالفة التعارض بعد ذلك تكافؤ الطرق بعد ذلك ايه عدم امكانية الجمع لو التلاتة دول تحققوا يبال لابد ان نصر الى ايه الى النسخ طيب طب نصر الى النسخ هكذا ولا لابد ان نرجع الى كيفية معرفة حصول النسخ يعني لازم يا اخوان عدو تفرقوا بالاثنين دولار متى يصاروا الى النسخ عند الثلاثة دولار تكافؤ الطرق ها عدم الجمع جمع التعارض او المخالفة يبقى الثلاثة دولار موجودين يبقى لازم نروح للنسخ طب نروح للنسخ على طول قال لا بشروط النسخ ايه شروط النسخ يا اخوان او كيفية معرفة شروط النسخ معرفة التعريخ ان يكون في السياق ما يدل على النسخ اجماع على ان هذا نص منسوخ معايا ولا ما تش معايا تخلوكم معايا في الاشغال اللي جايه ده ها اقول ثاني خليكم معايا في الاشغال اللي جايه ده وجد عندي دليلين متعارضين دليلين ايه متعارضين ما عرفتش اجمع ما عرفتش ايه اجمع ترتيب الادله عندك نعمل ايه ها تفضلكم معايا كده الهدف من ترتيب الادله ايه انا رجل باحث في علم الفقه والأصولي قدم لي القواعد بتاعته فبدأ اطبق هذه القواعد على الجزئيات وانا بطبق ايه اللي حصل ببحث في حكم معي اركضوا معي في الكلام ده اول ببحث في ايه في حكم معين، ودد هذا الحكم ثابت في الكتاب والسنة والاجمع والقياس اعمل ايه خلصنا منه طيب ببحث الاصولي مديني القواعد بتاعته وببحث في الجزئيات وجدت أن هذا الحكم ثابت بالقياس ولكن ليس هناك معارضة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع أعمل إيه أحسنت طيب وجدت ببحث في الحكم وجدت هناك تعارض ولكنني بفضل الله تمكنت من الجمع أعمل إيه يعمل بالجمع طيب ببحث في الأدلة وجدت أن هناك تعارض ولم أستطيع أن أجمع لن أستطع إيه أن أجمع يعني الأدلة نزلها تحت هيبصرها مش شايفة محادي أنا مش تاير هنا على حياتي والدهر خلال خلال شيرها خلال شيرها خلال أول تاني والامتحان هيجي صعب. أنا لا, لا لأن إحنا فعلا بذلنا جهد فأعزونا شوف الثمر ترتيب الأدلة تاني ترتيب الأدلة تاني هون أنا ببحث أنا رجل فقية خدت الأليات النين من, من عند الأصولي الأصولي يا بهالي بدأت تشتغل ببحث وددت الحكم اللي ببحث عنه ثابت بالكتاب والسنة والإجمع والقياس ها؟ يعدل عنه وللي يعدل طيب كويس وددت الحكم ثابت بالقرآن وليس معارض في السنة ولا الإجمع ولا القياس أعمل به وددت الأدلة متعارضة واستطعت أن أجمع خلاص نصير إلى الجمع وددت الأدلة متعارضة ولم أستطع أن أجمع أعمل إيه أعمل للناس أوصل ليه؟ للناس لأن عندي مخلفة. عندي مخلفة ولم أستطع أن أجمع وتكافؤ الطرق مش دي الثلاثة اللي لابد أن أصير إلى الناس طيب جيت عشان أصير إلى النسخ معرفتش التاريخ وليس في المسألة إجماع ولم يرد في السياق نص يدل على النسخ أعمل إيه هو ده بقى المعضلة ده اتفهم مش فاهم شيء تاني عشان نفهم المشكله دي ازاي؟ يبقى انا ببحث واجدت الادله ايه متعارض حبيت اجمع ها ما قدرتش ما استطعت ان اجمع طيب اروح فين الترتيب اهو عندنا اهو ما هو دي ترتيب دي ثوابت عند كل العلماء ما استطعت الجمع اصير الى النسخ طيب اصير الى النسخ هكذا ولا بشروط النسخ شروط النسخ اللي هي ايه معرفه التاريخ كويس ورود في السياق ما يدل على النسخ الإجماع على أن الحكم منسوها ما لقيتش الحاجات دي الثلاث اعمل إيه؟ اكتب بقى المسألة النوع الخامس اذهب إلى الترجيح. ها يبقى عنده هو بقى الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس بعد ذلك ثبت الحكم بأحدهما وليس معارضا من الباقي تعارض ثم الجمع كويس كده أتعارض ولم أستطع أن أجمع أصير إلى النسخ عدست عن النسخ أصير إلى الايه الترجمة تاني ولا تفهمت تفهمت أهم تفهمت رونا ولا أولها تاني ها مايل مايل نشوف نال آخر المخالف المخالف في النصوص مع بعضها يعني انت اروح للنسخ ما هو النسخ ده مرحلة من مراحل ترتيب الادلة اروح له انت لما يكون عندي مخالفة بالنصوص وعدست عن الجمع وبعد ذلك تكافؤ طرق الادلة يعني كل الادلة ثابتة الى مصدره سواء الكتاب او الايه او السنة يبقى في هذه الحالة لازم اصر الى النسخ طيب عشان اصر الى معنى صر الى النسخ يعني اعتبت احد الدليل المنسوخ والاخر ايه ناسخ ويعمل بالمتأخر طيب متى اصيروا الى النسخ او لكي احكم ان هذا النص منسوخ لا يعمل به وذاك النص ناسخ ويعمل به عندي كم حالة ثلاثة معرفة ايه التاريخ بعد ذلك ان يارد في السياق ما يدل على النسخ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانا تذكركم بالاخرة العمر الثالث ان يكون اجماع لا عرفت تاريخ وليس في النص سياق يدل على النسخ وما فيش اجماع اعمل ايه أصير إلى إيه؟ الترجيح أصير إلى إيه؟ الترجيح إيه كتب بقى؟ كيفية الترجيح ده أهم مباحث علم أصول الفقه. كيفية الترجيح أول حاجة كتب بقى؟ يقدم النص على الظاهر يقدم النص على إيه؟ على الظاهر مين بقى يقول لي ما معنى النص؟ وما معنى الظاهر ولا أقول هنا فضل أحسن دي اسمه إيه بقى أحسن إيه بقى اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط حكمه إيه ها يعمل به ولا يعدل عنه إلا بإيه بالنسخ طي الظاهر ها فضل يا شيء هاختلف عليك الأمر ها يبقى عباره عن لفظ يحتمل معنيين بس احدهما ايه اظهر من الاخر يعني احدهم اظهر او احدهم ارجح من الايه اخر يبقى لما يجي عندنا نصين الدليلين اثنين احدهما نص والاخر ايه ظاهر والاخر ايه ظاهر يقدم ان على الظهر طيب خليكم معايا يقدم النص على الظاهر بس متى يقدم النص على الظاهر عند التعارض عند ايه يعني انا ما ببتحس في ترتيب الادله إلا عند التعارض. مش إحنا قلنا معنى الترتيب في الأول خالص؟ <تصفيق> إلى تعرضت الأدلة الشرعية في حكم شرعي. يعني الأدلة اللي هي مصادر الأدلة الشرعية تعرضت في إذابة حكم شرعي معين. يبقى أنا ما بذهبش إلى الترتيب اللي عند الإيه التعارض. يا أخي نفترض إن عند النص يتفق مع الظاهر. أقدم النص على الظاهر. أقدمه لراءم هما متفقين هون. يبقى لا أقدم النص على الظاهر إلا عند الإيه التعارض. خذوا بركم كويس. زي نعم. معنى النص ومعنى... احنا قلنا في كلام العرب اي لفظ الكلام العرب بينقسم باعتبار ما يدل عليه الى قسمين ما لا يحتمل الا معنا واحد فقط وما يحتمل اكثر من معنى اللي بيحتمل معنى واحد فقط ده بنسميه النص بنسميه ايه النص زي واحد اثنين ثلاثة النصف الربع الخمس ده اسمها نص لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط حكم يعمل به ولا يصار ولا, عنه إيه؟ ولا يعدل عنه إلا إيه؟ بالنسخ طيب النوع الثاني يحتمل معنى وأكثر قلنا بينقسم لقسمين يحتمل معنيين وأحدهما أظهر من الآخر يعني نفز له معنيين اثنين أحدهم ظاهر والتاني إيه؟ أقل منه شوي. أقل منه شوية يعني واحد كفته عالية شوية اللي كفيته عاديه ده هنسميه الظاهر واللي كفيته تعبانه هنسميه ايه المؤول كويس كده يبقى يحتمل ايه معنيين احدهم ارجح من الاخر النوع الثالث يحتمل معنيين وكلاهما في منزلة واحده بنسميه ايه لا كده ما ينفعش نظ يحتمل معنيين واحدهما في درجه الاخر بنسميه ايه المجمل سميه المجمل والمجمل يحتاج الى ايه مبين يبقى اصبح عندنا الكلام ده يعز عليا ان هو ما يذكرش لان اذا لكم قبل ذلك لن تستطيع ان تفت من عضد المفتدع الا عن طريق الاصول يبقى انا عندي نص وعند ظاهر وعند مؤول وعند مجمل وعند مبين سؤال ما العمل في المجمل؟ عندي نص مجمل اعمل في ايه ليه احسن الله عليك يبقى المجمل نتوقف عن العمل به حتى يقتل ايه المبين مدرش عمل بي حالي غرص اصلا مش عارف معناه له معنيين والمعنين قد بعضهم طب الظاهر والمؤول ها يعملوا بايه بالظاهر ولا يصاروا الى المؤول الا عند العجز عن العمل بالظاهر طب والنص قرص يعمل بايه يبقى احنا عندنا هم في ترتيب الأدل عندنا نص وظاهر يقدم النص على الايه على الظاهر اكتب بقى مثال روى الامام احمد في مسنده واصحاب السنني بسند صحيح نص على ذلك الالبان في صحيح الجامع من حديث عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده من جد شعيب يا اخوانا <تصفيق> <تصفيق> عبد الله بن عام عاصف أنه قال دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في بعض الروايات أنها أسماء بنت يزيد بن السكن أو الثاني من الأول دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم افتح أسماء بنت يزيد بن السكن ومعها ابنة لها ومعها إيه؟ ابنة له في يدها مسكتان غليظتان من ذهب في يدها إيه مسكتان غليظتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذه أتؤدين زكاة هذه فقالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيصرك أن يسورك الله أن يسورك الله بهما سوارين من نار جهنم يوم القيامة أيصرك أن يسورك الله الله بهما سوارين من نار جهنم يوم القيامة فقامت المرأة فنزعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالتهما لله ورسوله هما لله ورسوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوا بها جبينه وجنبه وبهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هنا دوقتي عندنا كم نص يا اخونا نصين ومعنا نصين هنا اي دليلين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في واحد نص واحد ظاهر واحد نص وواحد ايه ظاهر النص معناه ايه ما لا يحتمل الا ايه معنى واحد فقط اما الظاهر له معنى اظهر ومعنى ايه اقل العلماء قالوا ايه بنقدم ايه على ايه ها النص على الظاهر ده متى عند الايه عند التعارض فاحنا لما نيجي نلاحظ في المرأة التي ذهب جاءت ومعها ابنه ومعها ذهب ده نص نص يلزم المرأة اذا كان معها ذهب وبلغ النصاب وجب فيه الزكاة سواء للزينة او لغيرها وهذا الذي دل عليه الدليل الشرعي وهو الرأي الراجح ده نص طيب ما من صاحب ذهب ولا فضة ده ظاهر وقد يا يهون ده ايه ظاهر يبقى يقدم النص على الايه على الظاهر يقدم النص على الايه على الظاهر هز... ان كلمة من صاحب ذهب او فضة هذا يحتمل معنى ظاهر ومعنى مؤول ومعنى مؤول يعني ما من صاحب ذهب ولا فضة ممكن نستثنى منه. فهذا موضوع لظاهر. يعني إيه المرأة ممكن أو الرجل الذي يحتج بعدم وجوب زكاة حلي المرأة يحتج بهذا هذا الحدث. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة. أقول لك لا نستثنى من هذا حلي المرأة. ويدا يبدأ في استشهاد. فجه النص اللي هو إيه لا يحتمل إلا معنى واحد. اللي هو إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدينا زكاته؟ فقالت لا فالنبي صلى الله عليه وسلم توعدها بما أعلمه ربنا عز وجل ففي هذه الحالة نقول هنا نص وهنا إيه ظاه هو يقدم على أنه هو النص على الظاه نعم أحسن الله لي يسأل هنا ويقول هل يقدم ما في الصحيحين أو في أحدهما على ما في المسلد أو المستدرك أو فلان أو فلان أو فلان الجواب لا الجواب إيه لا لأن إحنا عندنا أصل ايه هو الاصطلم ثبت النص الى قائله يبدو أن على هذا الاساس كن بقى أن هو في اعلى درجات الصح وهذا في اقل درجات الصحة دهدية مصطلحات حادثة فعلها علماء الحديث وقد نبالكم يا اخوان يعني مثلا على سبيل المثال في الصحيحين لا في مسلم من حديث عمران بن حصين مشهور الحديث خير الناس ايه قرنين اشياء برضو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول عمران فما أدري ذكر قرنين أم ثلاث ثم يأتي أقوام ها. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن دولة مذمومة ولا مش مذمومة ومن صفاتهم إيه أربع صفات ها يشهدون ولا يستشهدون يعني شهد قبل ايه قبل مطلب الشهادة ويخونون ولا يأتمنون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ذم ولا من ذم في البخاري من حديث أبي غريل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها تعرض أنا مش تعرض واحد فين في الصحيحين والتاني فين في مسلم نقوم نطرح في مسلم لا ما ينفعش ده شغل بالفاس ومأطف ما ينفعش يبقى نوفق يبقى نقول بقى ايه الا اخبركم بخير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل ان يستشهد او قبل ان يطلب قالوا هذا في من شهد بالحق ولم يكن احد يعرف الحق الا هو او قالوا هذا في من ولاه الولي الحزبة فله ان يدلب الشهادة قبل أن, إيه؟ ان يطلبه يبقى نجمع اما متى زي... لو انت فاكر احنا قلنا في النسخ عند إيه؟ تكافؤ الطرق معنى تكافؤ الطرق يعني ايه يعني كلا الطريقين الموصلين للحديث من ناحية الصناعة الحديثية صحيح بس احنا العلماء قالوا اعلى درجات الصحيح يعني لا مطعم فيه وتبو عند أبي داود بعض في حديث عند أبي داود وعند الحاكم وغيرها في أعلى درجات الصحة يعني رجالها من ناحية الصنع على نفس الرجال مثلاً صحيين ما طيحونا ديت طيب يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ النص يقدم على الإيه ها على الظاهر نص يقدم على الإيه على الظاهر طيب بعد ذلك الظاهر يقدم على المؤول الظاهر يقدم على الإيه على المؤول يبقى عندنا نص ظاهر يحتمل كم معنى معني بس واحد اعلى من واحد فاحنا بنقدم ايه ها الظاهر على الايه عن مقو... ما ينفعش نروح للمؤول خالص برضو عندك تعارض عند ايه تعارض ولكن لو كان الظاهر والمؤول زي بعضهم نقدم ان هو اعلى منهم الظاهر والمؤول بنفسه يدل على نفس حكم واحد بنقدم ان فيهم لا يقدم خلاص طيب الظاهر على المؤول زي ايه ما ثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي قبل كده قلت لكم كلمة لا نكاح اللي هي لا النافية اللي بعدها بيأتي مفتوح تدل على ثلاثة أشياء بالترتيب تدل على إيه ها يعلموا يخمسها لا صلاة فرد خلف الصف لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع لا نكاح إلا بولي كويس لا صدقة أو لا يقبل الله من غلول ولا صلاة غير طهور الذي دية عليه قال ثلاثة حملات الاحتمال الأول ليلى النفية لا إيه؟ التي ما بعدها مفتوح أو الحاجة تدل على نفي الشيء بعينه نفي الشيء بعينه. الأمر الثاني نفي الصحة. الأمر الثالث نفي الكمال. كم حالة كده ثلاثة بالترتيب. بالترتيب. ها؟ يبقى نفي الصحة نفي بعينه ها؟ نفي؟ ايه؟ نفي الصحة. أول حاجة نفي الشيء بعينه. نفي ايه؟ الصحة نفي الكمال. نفي الشيء بعينه يعني كأن الشيء غير موجود يعني مثلا اما أنا أجد انا اجد رجلا صلى خلف الصف منفردا فاقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف جسمه نفي ايه نفي, نفي الشيء بعينه الرجل صلى قدامه يبقى انتقل لليه للي بعدها اللي هي نفي ايه نفي الصح متى أتركها وأذهب لنفي الكمال إن لم أجد قرينة يبقى المفترض إن هي نفي الصحة على طول لو لقيت أنا قرينة تدل على أن الشيء صحيح يبقى نفي الكمال يعني لم يصل إلى الكمال الواجب واخد بلد فنجي مثلا لا صلاة المنفلد من خلف الصف نفي الشيء بعينه تنفع صلى قدام طيب نفي الصحة أو لك آه ليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف منفردا فأمره ايه ان يعيد الصلاة ولا إعادة الا اذا كان الشيء باطلا فنقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف تدل على نفي ايه الصحة واضح يا اخوانا ديها ما ادرش اصل للكمال لان جات عندي قرينة واصل دل على هو نفي ايه الصحة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، لا نكاح نكاحا حامفتوحاي إلا بوليه هنقول نفي ايه الشيء بعينه الرجل الجوز وعمله هصة وزن بريطة لبن نفيه ايه الصحة تبقى دور فيه قرينة تصرفه من نفي الصحة الى نفي الكمال الاجد القرينة اكدت نفي الصحة ايما امرأة نكحت نفسها بإذن بغير اذن وليها فنقعها ايه باطل باطل باطل لبن نقول نفيه ايه الصحة اظن لك اخواننا طيب هل يجوز لنا ان نقول لا نكاح اي لا نکاح تام موافقا للسنة من كفة الودوع الا بولي نقول لا لان هذا ايه مؤول وعندنا ايه ظاهر والظاهر مقدم على الايه واضح يا اخواننا وما شاء الله نعم ما اسمع ان هو ادوث لا قعد بس معاي. لا صلاه لمنفرد خلف الصف ده حديث صحيح بنطبق عليه القاعدة اللي خدناها نفي الشيء بعينها نفي الصحة نفي الكمال كويس كده طيب بنلاقي قرينه دلت على ان هو نفي ايه نفي الصحه يبقى اذا صلى الرجل منفردا خلف الصف فصلاته ايه باطل لحظه واحده خلف الصف لا صراحة لا يعني الجماعة والشيخ وقف، والصف التمن، والصف الثاني كتمل، وما في الصف الثالث وقف هو منفرد. كويس؟ صلا هنا ايه باطل. وهذا رأي جمهور أهل الحديث. شيخ الإسلام التامين عليه رحمة الله فصل في المسألة. كويس؟ وقال يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الصحة. إذا كان في الصف المتقدم مكان ولم يذهب إليه يبقى معناها الصف الاولاني فيه مكان هو جاي من جهه كده وبيبص في الصف الاولاني لقى الصف مكتمل بص بص رمق بعينه لا مكان هناك قال لك لسه هروح ده الامام هيركعهم قام ايه كبر تغمس الاحرام وركع مع الامام صلاته ايه يا اخواننا باطله وعليه الاعاده لاحظت صح؟ لاحظت؟ كويس كده طيب كبر مع الإمام وهو منفرد وفي الصف الأولاني مكان صلاته إيه باطلة بعد دقائق بعد ما كبر تبي تطلع بها عشر وقفوا بجواره صلاته باطلة لأن العذر بدخوله في الصلاة وهو منفرد ها فهمتوا ولا لا ها, ها نعم لا بس أصبح ما خلالش منفرد كده يعني هم يجوهم في وقت واحد ما خلوش منفردين ها؟ لا يا جوس ده اللي ممكن اللي جاي دهوت ما يجيش تبدو جاي وراي ممكن يموت ولا مش وارد مش عدونا تفرع ماشي يا أخوانا كده فشكرا لحظة واحدة اللي في المعقى أقول لكم علي فشكرا لسلام التامية عليه رحمة الله حمل الحديث على أنه صلى منفردا خلف الصف والصف المتقدم فيه ايه مكان خالم طي لو كان الصف المتقدم مكتمل مش يريح جاي لا الصف المتقدم قاعد يتحشر ما معرفش لا الاخوة ما شاء الله عليهم ما فيش كله ملتسق الكعب بالكعب والمنكة بالمنكة حتى الهو على عاد يخشي راح جاي يضايح مرات ثلاثة صف مكتمل يعمل إيه؟ لاهل العلم في المسألة قولين راضح ومردوح أما الراجح يصلي منفرداً وهذا اختيار شيخ الإسلامي وكان يقرره لنا شيخنا المبارك الشيخ العثمين هذا الراجح والذي عليه العمل والمرجوح يستنى وهذا كلام علماء الحديث كل علماء الحديث اللي هم المتصول في الحديث تسأل يقولك لا ما يصليش يتنوا يقف تب يسيدنا جماعة تروح يقولك تروح تب يسيدنا يعمل يقولك لا هو يتنوا يقف هرص. كل علماء الحديث يقولوا الكلام ده يا أخوان برق وهذا إن دل شيء يدل على علو وقدرهم في تعظيم النص الشرعي من وجهة نظري. ولكن الراجح أنه يصلم منفرد الخلف الصف. شيخنا الشيخ المبارك أو أنا العلمك في غاية التعب فهاتث أي واحد يتكلم أم يحد؟ أتلقى. شيخنا المبارك الشيخ العثميين كان بيقول إيه في احتمالات؟ الاحتمال الأول أن يجذب رجلا من المتقدم. قال وهذا يترتب عليه مفاس المفسد الاولى نقله من المكان الفاضل الى المفضول المفسد الثانية شوش عليه في صلاة المفسدة الثالث انشأ فرجة في الصف المفسد الرابعة لابد ان تلم الفرجة ويترتب على ذلك حركة في الصلاة يقى باطل كويس. الاحتمال الثاني يقف وينتظر ان يأتي احد معه باطل ربما يأتي وربما ان لا يأتي الاحتمال الرابع يذهب ويقطع الصف ويقل بجوار الإمام قال باطل لأنه خالف السنة ولم يتبق إلا احتمال واحد وهو أن يصلي من فردا خلف الصف ودهت حالة المثالة دي طيب ماشي طالما ضرورة طالما مكان دايا خلاص ونحن يقول ايه فربنا مصح علينا زي هنا كده محتمل ايه لا يصلي منفرد نكمل احنا في القصول ما احنا شوف الفقه في ايه يعني آه. طيب ما احنا قلنا احنا بلتكلم هون الظاهر يقدم على, الإيه؟ على المؤول والكلام ده كل علماء الشرعة بقلوم يعني الظاهر يقدم على الإيه؟ المؤول لا يصار إلى النص المؤول إلا بقارينة وعند العجز عن العمل بالظاهر شخص ما نتكب ده هو مائح الله سبحانه وتعالى أمرنا بنصوص لنعمل بظاهرها ولا ببواطنها بظاهرة أما تأويلها أو البطن من عرفوش ولا ندد عنه شيء ومن قال هذا عن الألباني فإنه كان هناك سلطان شرعي وهذا ما نرجوع او بمعنى ادق كان الشريعة تطبق بحذفيرها بد ان يعذر حتى لا يعود لمثله لان هذا ما ينبغي ان يقال عن علم وعن جبل اشم مثل هذا العالم يبقى يقدم الظهر على الايه على المؤول يقدم المنطوق على المفهوم يقدم ايه المنطوق على المفهوم خليكم مشاكل. المنطوق اللي هو ما يفهم من ظاهر النص والمفهوم عكس, المف... عكس المنطوق يعني مثلا في الصحيحين من رواية أم سالمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصة تام أو الرضعة ولا الرضعتان. لا اسمه ايه اخوانا يبقى فهمنا من النص ده ان المصة او المصتين او الرضع او الرضين يحرموا ولا ما يحرموش لا يحرموا طيب نفهم من كده التلاتة يعملوا ايه والاربعة والخمسة وهكذا يبقى نقول بدلالة المنطوق الثنتان يحرم بدلالة المفهوم أأصري بدللت المنطوق الثنتان لا يحرم مظبوط كده بدللت المفهوم <تصفيق> الثلاثة ايه يحرم والاربعه يحرم فالعلماء قالوا لا احنا عندنا المنطوق يقدم على الايه على المفهوم فلما يجي النص بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم او قالت عائشة رضي عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم يبقى هنا المنطوق خمسة المنطوق ايه خمسة والمفهوم في الحديث الثاني كام ثلاثة واربعة يبقى المنطوق يقدم على الايه المفهوم واضحة ولا مضحة يبقى نقول ايه خمس رضعات معلومات يحرم طيب من يستدل بثلاثة وبربعة نقول له استدلالك مخدوش مخدوش له يا اخوانا دهنا عمد حديث صحيح لا تحضر من مصر ومصطان نقول ان استنباطك للحب بدلالة المفهوم وإحنا استنبطنا بدللة إيه؟ المنطوق والمنطوق مقدم على المنطوق واضحة مشاضحة مفهومة يا أخونا بنقول إن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة لها منطوق ولها مفهوم منطوق أي ما يفهم منها المفهوم أي عكس ما فهمناه فلما أقول لا تحرم الرضعة ولا رضعتان فهمت من كده ان الرضعتين ما يحرموش ده ظهر الكلام فافهم ان التلاتة يعملوا ايه يحرم والاربعة وهكذا فلو لم يلد في الباب في باب تحريم الرضاعة الا هذا النص والنص اللي في القرآن اللي هو ايه وامهاتكم اللات ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة لكان الحكم الذي ينبغي به العمل ان ثلاث رضعات معلومات يحرم وما اكثر ولكن الذي جعلنا لا نقول بهذا القول وجد نص آخر ثابت صحيح وهو خمس رضعات معلومات يحرم فأصبح خمس رضعات ده منطوق ولا مفهوم منطوق يعني فهمنا من النص لكن الثلاثة مفهوم ولا منطوق مفهوم يبقى المنطوق يقدم على المفهوم فنقول خمس يحرم أما الثلاث والأربعة فلا يحرم ليه؟ لأن الاستدلال بهم عن طريق المفهوم أما الخمسة عن طريق المنطوق والمنطوق يقدم على, الإيه؟ على المفهوم واضح يا أخوانا دي طيب بعد ذلك يقدم المثبت على النافي ودي مهمة قوي. المثبت على إيه؟ على النافي ومعنى كلمة مثبت أي نص شرعي أثبت زيادة علم والنافي أي حكاية نفة علم يبقى المثبت نص شرعي أثبت زيادة علم المنفي أو النافي أنفى إيه أو نفى زيادة علم ففي الحالة دي بنقدم المثبت على الإيه؟ على النافي أو المثبت على المنفي في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر قط؟ ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر إيه قط؟ اللي هي ايه عشر ذي الحد؟ عشر ايه ذي الحد؟ كويس؟ وفي سنن الإمام النساء بسند صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام العشر يبقى كلام عائشة مذبت ولا نافي, نافي. وكلام بعض الزوجين مذبت يبقى المذبت يقدم على الايه على النافي واضحة الهالة مفهومها المشروفه الجزئية ها يبقى المذبت يقدم على الايه على النافي والله تبارك وتعالى اعلى لاعلم اخر جزئية بقى ينقسم الناس تداهل أدلة الشرعية المستنبط منها الأحكام إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس. لازم بقى شوف لك قسم. حط نفسك فيه. ينقسم الناس تجاه أدلة الشرعية المستنبط منها الأحكام إلى ثلاثة أقسام. مجتهد مجتهد ومتابع. ومقلد والمجتهد له النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها ده المجتهد له عنده آليات الاجتهاد وهذا مبحث كبير في علم الأصول والمتبع يتبع قول العالم بذليله ويكون عنده أهلية للترجيح والنظر في الأدلة يعني يقدر يرجح ده على ده ده المتبع والنظر في الأدلة يعني ينظر في الأدلة اللي يرجح والمقلد هو العامي الأمي العاجز عن النظر والاتباع فله أن يقلد من يثق في دينه وعمله من يثق في دينه وعمله والتقليد كأكل الميتة لا يحل إلا في الضرورة والمقلد هو العادز الأمي ما يشحى الهرس فله أن يقلد من يثق في دينه وعلمه وعمله والتقليد كأكل الميتة لا يباح إلا للضرورة كده يحوالنا بفضل الله عز وجل انتهينا من الوراقات في أصول الفقه كم مجلس أخذناهم فيها كم حصة هون أخوان 15 تقريبا ها؟ نهضر 15 يتوقع معنا الأسئلة ويتوقع تقريبا حوالي ثلاث قواعد بالضبطة أربع قواعد هنقولهم إن شاء الله اليوم بإذن الله وعلى وعد إن شاء الله تبارك وتعالى تأتيكم الأسئلة يوم الجمعة القادم إن أحياني ربي عز وجل ستأتيكم أسئلة في الورقات وأسئلة أيضا فين في القواعد بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا سنقرس خمس دقائق